يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببريه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاق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 وَأَذَالِكَ فَأُولَاآِكَ هُمْ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ وَالَّذِينَ هم عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِهُونَ أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرئنهم أن يدخل جنة لعين كلا إن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 Zalik al-Yūl, lābi kalū yūdūn. Al-hamdulillāhi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 ان ذاقتكم نارا تدظ لا يصناها إلا الأشقى النبي كذب وتولى وسيجن نبو الأشقى الذي يؤتي ما لم يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضاه